الاملى اما بتبقى ام ميهمهاش غير ما أصلحتك وطنق وبيتك و Beaتgirl وف خوناها بتلاقي رحتك الاملى اما بتبقى ام ميهمهاش غير ما أصلحتك وبيتك ويد الهم وف خوناها و لو تقول الا بتقولها قلب اه بتبقى ما بتسالش عليه و لسه ما ترفع ايديها وتدعي لك رب في الدنيا حتى عشانك غير هعاش وما تعرفش ايه لما ما تلاقيهاش ولا حتلاقي في الدنيا حتى عشانك غير هعاش امي يا امي يا سكنة يا دايما شايله هم